اذ كل من قلد في التوحيد إ ي م ا ن ه لم يخل و من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف فقال اي اجزم بقول الغير كفى والا لم يزل في الضير واجزم ب أ ن أ و ل ا مما يجب معرفه وفيه خلف منتصب فانظر إ ل ى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفل تجد به صنعا بديع الحكام لكن به قام دليل العدام وكل ما ج ز عليه العدام عليه ق ط ع ا يستحيل القدام وفسر ا ل إ ي م ا ن بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والاسلام ش ر ح ن بالعمل مثال هذا الحج و ا ل ص ل ا ة كذا الصيام فدر ي و ا ل ز ك ا ة